हाले सीते कोस्कोते 10 जीमे का सर जी यहां पर लो खान लो खान मान धन्यवाद अह धन्यवाद के होते या बच्चे ये बैंक के लोग बैंक ये बैंक का सर अहदाबाद के बैंक के साथ और सीते कोस्कोते हुए जियोलिक Thank you. Dan media kita kan. Insyaallah ini sinu kuasa komputer reportan elektrik tu eh aktifkan balik jenis yo. Darat dan darat dan circuit. Dan moderator tersangkut. Sarani owner best day hari sabar sabar macam boleh o sedo. Ha senang betul dia.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 اه لا تننسي ها لا تننسي لو رامز لا تنسى زياده فاطمه مولانا ايه هو شينتيفو 최근에 푸스 아니 انا كده شيبلوه هو كمان تشلوه مات عن اوسبرين اينقاز بوزا التواصل ما به جمعا يعني فينا نصف 2000 دولار من ولكن يجب ان يا اخي يعني انا مبسوطه يعني في سيستيم قصره محمد شكرا لمعناتكم يديكه بدك تبعث لي مبلغ من الشواذ بس شكرا بس سوف تتعلم ان تكون مسافرين عن شهيد البرج فهو تشيرت هل لا يمكنك ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين الخير تكون مسافرين ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين ان تكون مسافرين قال ما المال جمع وحصل في في e que para os documentos da lei mater e a matrícula será possível dele dizer o que nós queríamos. Ainda agora um bilhete e uma e-mail أنا أشوف زلزال في تركيا أشوفه. يمكن زلزال. زلزالها. زمان دنا. هم يعني وقته تزلة الأرض إجيا. عود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض يعني زلزالها يعني او هيجاندنا مو اظن او تشجر حدي اف سيرينات نو كان زلزال هاي با شجر ديت زلزال عد همو به راجلي هتانو كانجي هو همو عد به راتيجه وزقنا بعد النفخه الثانيه كانجي با تشتي وفكرنا دويه يا صاخرنا بيه تشتي وفكرنا دويه وقت اسافي بتبكك ولكن هذا هو ان يكون هناك جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه وعادي هذا نادر. مسؤول عن يعني هو مسؤول عن شو هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو هو مسؤول عن هذا هو عن هذا هو مسؤول عن هذا بيجي. يعني هو مري هو دهایو بید بد. پوششی افقالها چون که اول باره که چون درام بود. هنی عرق اگر عمل را بر عالمی نبی وامروید گناهکار شنید نکت. نبض حاکی نبض امر را بر عالمی نیه نیه را بر عالمی یه بوده. بعد اند عادی پنهوشه. ای کاری شلیک میکنه بر عالمی بوده. آخر رجتی آرزو افقاله نیه دهایو بید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 When في parties do the عثمان of Air andifique Harbor at a time, I just want to lie because of the means of being Becca and I'm trying to get you the event and see where the events of India and get you the event. You have to see the events of Allah in us. So the market has focused up قل الإيمان داري دا قل موحدي دا وانيا كيف بيت بودكريت وقت المريد وانيا وقت عبادة الدنيا وخلاص بيت و بالعقسيش دوش بنيت كينا كرب كيبت بل انيا هو مشرق بيت او كافر بيت او بنحكار بيت او خراب بيت كرب هو بل انتي واخر كنت اغلب وعلم الشنة اغلب وعلم الخرابة اغلب كافرا اغلب مشركا انيا كم تهين إيمان دار وخليل من عبادة الشكور ی مادارش رو تیم او ب باشدار راست رو درست جو وقت بار که گران ناف ک دا ن اری دا رو ژاققیمت وقتی گفتف کرده چ کرد؟خوا و قالگیسان ومالله انگ م منو ف دی داره د بژید ماله ها یعنی به بو بودک وچه او حیچته هر چیزی که داریم، واقعیت شریعتن، هم می‌ری و اشتهونی هم خزینت خر خریکه کن، خر هواهی نداری، طبیعت عادی ونیا. حال اندی مالیتی یشتبه، یا حتی کره ونیا ناهجید. این ونیا دنیای حالت کمیتی، هم عمّتا طبیعت عادی ونیا من امیت چند جورایی إنها بعث عادياً ليدمعرضون لشيء هو الذي جعل لكم الأرض قرراً. هن جيتيها، جي صاحتها ونيا وستها جندى قط مربع سجى. فأني بجمالها من عادياً بشياء. ووأنتو سريس ولا تلحق شيء بجي. يا إنا ززلت الساعة شيئا عظيم. يوم ترونها تضع كل موجعة أما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى. ولكن عذاب الله شديد. هلا وقت يعرف هجيانة ونيا وافترسوا يوم ما زين الجل في هجيانة ده. لأن شو كذا كده هجيان هاتو ترس هاتو. ده عند إيجاد شوية إيجاد هناخد. بس هجيان بيجيها مسك ما زين. هيا دينجش جل داوي ونيا وهيك ونيا ترسش جل داوي ونيا عذابش جل داوي. كم شديد جل ده شديد. جل جل ما زين. لأنه ما له يعني بوعته كل يومئذ تحدث أخبارها. ويرجى رجاء في تحدث عند أرضي. إن عرض أرضي. عرض أرضي؟ نعم. قال لها وللأرض اتيا قوًعا أو كرها. قال تأتينا قاعين. هذا عالمي قتى علبة عثمانى. قتى ورند ونيا ورن أشتى بجمعة مكتوب مبكرا. و بنهم ری من دارم. و جه حس که چه حسی دلخورم کیف آخورم. نیا حس که چه حسی خورتی. هی بیش وی هر که. نیا من گرچه جرا و نیا المثل نعله و نیا مدج. دبیشی یه کیو. دبیش وی هر که. یا حس که و نیا پوش مروانه ولب المثل نعله ربنا میشود و تعلب و عثمان و و تحس که. نیا کیف آخود کیف اسكي برتي دي هر ابو شوليه ونيام بيرابل قالتا اتينا طائعين قالت الله واسام بشخص دار بید، بر بید، هر شکه بید، روح قیامت رو دشی کرد، میشه بر، آموزشت کن، همون آهنده. یه همون آهنده اخیراً بلع الامین شد کرد، حس کرد. کوز نبده تی همونش کن، همون بر اندی عزتش روح قیامت رو آهنده، بلیسان المقالی، نه بلیسان الحاولی. بلیسان الحاولی یعنی چی؟ یعنی مرور کنیم از یوزی نوپچویت مرا Have a great day about men use. So how long to get older people? This is my childhood. I graciously remember that people are afraid to, but who are not and dare to change? No matter how long toュ Increase us. But see again! Negative friendsモデル is others! Doesn't even think they'll do anything? But now I think about a moment In first what's the person around the world? Auch ste ser wie Aldi heute ja müßplankasoka Frankasi Zino selamet. Frankasi Vanya era nevese ka dusunata ka Frankasi dizikern. Oja her u. Auch ste ser hadi hat yeten. Serb ste Aldi de hamacat. Hamu be he tabuta. Nia wangiya Vanya muruve imandar de grakaysu he. Ki Aldi chide kad. Demak etikardi shoy e bude. Ha de shahidi bu he tadanya. دروسته فهندان و جلته، این فرانتاسیمندا، هندوکلیاندا، عبادتیکی، هندپینگ، دوست‌هاویتی، مومیزگرته. او شر خونه مربوط به صرماق گل کرده. ملو به خراب و ملو به کافر و مسیحی که گل عاجز می‌کند. دروسته من بنج جهنمی بز نمی‌شه. دو من حاصل واشنامیده دیهای کامن برد. نیا عارضینی چکت، نیا پخشی، نیا وا خراب یا کت، وا جن من کلی. جاوشته سرهاویه ترند همه دیبش ترند. أخبارها يعني ماذا عم عمل عليها كيف ستكون فرنسا فلنسل لعبي بأن ربك أوحى لها وذا كيف تجيش عرض دي أغبيت وحدي توافتش رب العالمين وحدي بأملوف دي ما لها فبعد هولي هوتيا من طبيعة عبية هونيا هونيا بوهوك لا بأن ربك أوحى لها وحدي ربك وحيا بمغاك الكواسب كمال از واشن نپوف می‌داری، از بیشم و نیا، از بیشم، از واخن نبیشم. همون کی بگوته؟ آ ربتا. محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر بگوته ربتا. یو نبوته بیان الله او حالها. ای بلش. ایکو چه دی؟ یعنی بر چه بگوته ربتا؟ إيش تيجي؟ نبغي تبي عم بس عأساس بأن نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أوكيش أو درستها بس يشدو. وفترة ربك. بسم الله رب ربك الله. لأن ربهم. شو قال الجرو والله المثل العلا ونيا كده بيجي طلبة جهو سيدو تعود بيشتاه ونيا تعود طلبة سيدو بكيف كده ونيا بقدر لو يتا بعدها يدوب بيجي هلا بسيدو هو بنا ونيا حتى كيف بيت بعدها يدوب بيجي هاي كمل في كيفيناء مرفق آخر المثل ونيا أفش.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 قروجاء عرتجيات ونيا خالد درابي تقبل من قبر القدار ونيا ودكان صدور صادر أبو قائد محمد الصادر ها صدور وريدة دش هنا داريد نوف قبر القدا أشتوتا الجماعات المتفرقة أشتوتا الجماعات المتفرقة مختلفة. مختلفه وين جمعات جماعة إيش طبعاً؟ هموا إثنين. هوا عبادة دي. عبادة عزيلي كلي يجلعده. هوا عبادة هر کسی که ونیا مشرد یک جلیگ دار، کافر یک جلیگ دار. اولین انتقال حدیث که آمده بود نسال الله و علیه و سلم هموی یک جلیگ دار. ها هموی یک جلیگ دار. ورژن قیامت آنیا تو میشه تو کیف خویی. در آبی وقت بس ما دم عقیدت آوا. دلیت گل کیده و عقیدت گل کیده ورژن قیامت در آبی وقت تو نفو. اندی به کدیه داره وجاء قيامته ونيا كاس ناشي شكر يوم لا يتكلم نفسه إلا من لا تبى ناشي حركة البي خذنا شي شبكى فهيك أخذتني هيك كلمة ناشي شبكى إلا افترض الرابط والنافع الجماعي بعده مرور بسماتي وساعة الدنيا كذا كذا كذا عقدي ويد كذا كذا نية عمله فيه بي خوش فيه نوي بكيه موفته أعزاني قيامه برجعه ومرور بسماته ونيا ما قفل گات یام بین دا ویس الله علیه و سلام دا صحابتی دا دنیا خوش بیانام بوا بووا بیتو پیغمبر اسلام صلی علیه و آله مصاحبتو امیدی برکتی چا هل و کی امام دنیا رحمت خدا ری دیوتی کی من مروفت صالح خوش و ما کی برشیه و دی من بوا سپید سلامی چه روز قیامت اجدال و تقریبا هشتم دنیا کی یام زاي تو ونيا عقلياته وكيف يحمل بسم الله عليه السلام، ونيا أعمالته وكيف يحمل بسم الله عليه السلام الصحابة يحمل بسم الله عليه السلام، حج بيانته بوابير ونيا هو بواب كسرجد أبدى بركة شم، هنگي ونيا عترجك المدرات ونيا من الجل كابي بقى، إذا الجل هو جماعة ربي، أما كمروي استكديد للمرددين، حج بيان المردود جماعة كوديبي، أبدا، ردم الجل والمنكثر سواء دقوم فهو منهم. یام با اسم الله سلام میگیم نتیال وارد میکنی، یک و نیم بشه دواني وابگه تو آبگه تو، و نیم اول ماسلاعتو دنیویه، اونجا کیامدشونیه سر ویه دیومن میگی تو جا کیامدش، بو ماسلاعتو آخرتاش نتیال وارد میکنم، نتیال وارد میکنی، یه بو ماسلاعتی از اول کیامد، بو ماسلاعتی و نیم مخالف شد که مخالف قرآن و سنته تلو ماسلاعتی، یه جورجيا في مدينة عمودي هو رابنابا أشتاتا جماعات متفرقة متجهة عمودي قريت رابنابا جماعته كيا متجهة ما فين ده شن عمليون شدة هريق بحساب قريتا كلام ودي عمليوات ويني؟ ده نشيد. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابه. راعيتي بس ده أبغى هيا باش وما رجاء كامل جمالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا عمل كربيت مثقال صارتا مثقال يعني صارتا صارتا صارتا صارتا صارتا الی در راتین در راتین چه؟ پلمیدی. آمیش پلمیدی تو چوپانه زری تو چوپانچه چکیده. این هندی گرانیاب عمل کرده. یا خیره و یا باشه یا راهو. دیوین تبر. مجاوی آماده. خیره و اجره و دشیه که؟ دیوین تبر. نه و بازرناب. طب رامید بوزوریش که. منی الحسناتو باعشر ضعف إلى ما شاء الله. این رب رابر حس کردیم دی اول دی چمیده و دی اخلاق آمرو بیدی نیت آمرو بید. اندی با خودش میکند یا با شرکی میکند اخلاق ساده بید چرا؟ دی ماست. اندی چیاره دنیا؟ آی دندیا قسمتی هم با سعی سامشیه دیکته خیر. و باعث دبوزی کرد حتی ات تکون نمیفته رب حتی اندی چیاره اینو؟ قبیل چراش بید؟ ماستش بید. زورتیش بید. آو باشی لقد اردت ان اكون هناك اكون كم اكون هناك اكون هناك بس هناك اكون هناك ولو بشق اكون هناك اكون كان اكون هناك ولا هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون ولو ان تلقى اخاك بوجه قلق لشو خير او خير عمل صالح دران اذا يعمل المسؤوليه تتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع المسؤوليه وتتعامل مع سترتها عليك في الدنيا وانا أخفروها لك اليوم. فمن من دنياه ستر كبو أغلب دش تشتري كم؟ تأخو في كافر مرؤو في كذا هنا أما بهم رو به ایمان دادن، ربع آمین. ستر کی دنیا داره اوضاع کامنتش شده که آدم دلیل خوش می‌شه. اگر چند دم مگه یه دختر چی تا به چه؟ بنا حاکی نیه. اینکه و من یه عمل مثال دارم تا شرمند یاره. دبیلی، ربع آمین بهش دو من یه بنا حشر نوعی، ربع آمین آه نباشی آخوا نذیره کی آخوا هر چند دتی دم روی سبب السبب بی بی سبب همه ماسره شیا توحید سبب همه ماسره کشترک نکرده بی اگر توحید لاریابید همه دتی دم روی زی بی جو پش نیا که مربی گناهی شب نه رعایتش مربی کرد مربی و نیا خوژ بی جو الا لعنه الله على الظالمين مم. قد من يتب... على ربي. سيبسي. سيبسي. مم. مم. مم. مم. على, ربي. ألا الله على <تصفيق> <تصفيق> يقول الاشهاد يعني الشاهد رجع في يوم في ولكن الذين كذبوا على ربهم. اللهم ارسلنا ان نحن نحن نحن نحن على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن شاید یه دن حمو بتبیش نیونیا بزنیم اول اول اول درو کنیم، اول اول اول خراب، بدیم بشه لعنتا خودش که بید، الملوکه ضعیف. آهودی هنر حد کواده تبرم، مدام پالزی ماست درکت. البودو آهین آخری جرا، ما در حسیت کرد. بریم اف انتدینا خاله، بس ما نه ما در شرم و اونیا چو چو خیر نگه دیز اما دانو بیش نیست، نبیش نخیر. و بنه هیچکس چکش چپ ندا. یعنی درواک و ناظر و آباد چه غایبته و چه مسونیه. بس بس چی؟ افوع اتفاقی آخاره، امامی افوع دیگر آخاره. اونیا هموش دیگه هست، همو به همادیار به کچیا هموش دیگه حسیه. برهم دیگه که بن عباسه. راز بین آخه دلیل بیجید مروی بسرمان یک کافر هر خیرت یا انشرتی بکرد دنیای آخرتی همو دبوجله هن همو آن بوی حسابه یا انسلی حسابه هن اگر فخ باشی بقیت آن خرابیه دنیای آخرت اگر مروی کافر هر خیرو باشی که میمونی اگه عدد دار ويا خيرك يشكر بيد واشاكرني صداقتك بدهشيكان بنيو يا درابل عني ده في عام الدنيا ليس في النار امام خود دنیا، امام پیامبر دنیا صلّا و آیة دنیا شرکت کرد دنیا، چه چیز بیشترش؟ خدا از بیشتر دچار بحث می‌کند. شکیل خوارده اندک است. دنیا امن ده هیتی می‌فراد کرد. دنیا اول مجاقیات دنیا را بر عهده حبیط اعمال سانع عفیه. و باطل دیماکان عمل. عاشورایی نمید پیچند. شو نئن قریتند. مید را شو جزای و نمی. همه مروج ایمادار دنيا جار الدنيا يجب ان هاي ونيا انسان وما ولكن من شيء فهو يخلفه الدنيا انسان يكون هناك انسان ونيا خير انسان يكون ويا انسان ماستر هناك انسان يكون هناك الحمد لله رب العالمين يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك من يعمل مدخال الذرة في الخيرانيا ومن يعمل مدخال الذرة